السلام عليكم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على العلم في زمن رفع العلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة كما في الصحيحين حتى يرفع العلم ويثبت الجهل فهذا زمان وإن كان سفيان في زمانه يقول هذا اوان رفع العلم وإن كان الحسن البصري في زمانه الذي حدث عن أبي هريرة يقول هذا اوان رفع العلم فما بالك بهذا الزمان فنسأل الله عز وجل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وقفنا في كتاب العيدين عند الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به وإياكم في جنته قال الإمام البخاري باب فضل العمل في أيام التشريق. فضل العمل في أيام, في أيام التشريق. قال وعنه رضي الله عنه أي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر في هذا العشر أي عشر للحجة قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع, فلم يرجع بشيء إذن هنا أمران الأمر الأول عقد شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة هو سؤل فيها في هذه المسألة أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة أيهما أفضل عند الله عز وجل وأنت تعرف أن العشر الأواخر النبي عليه الصلاة والسلام من فضلهم كان يعتكف وسن فيها الاعتكاف وفيها ليلة القد فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا أيضا نقله ابن القيم في مقدمة كتابه زاد المعد فقال التفضيل بالتفصيل وما يحل تفضيل على الإطلاق إلا بتفصيل لأنك لو خيرت في التفضيل وفضلت على الإطلاق لابد أن تقع في ظلم لأن التفضيل لابد له من تفصيل فقد يكون هذا فاضل من جهة وقد يكون هذا فاضل من, فاضل من جهة أخرى واضح؟ وهذا ينفعك في الحياة, في الحياة العملية وهذه قاعدة أفردناها في محاضرة في باتين التفضيل بالتفصيل إذا قيل لك أيهما أفضل كذا ولا كذا هذا ولا هذا الشيء هذا أم الشيء ذاك ما ينبغي هذا على الاطلاق أو هذا على الاطلاق وإنما ينبغي هنا لئين هنا التفصيل لذلك شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمة الله عليه قال العشرة شوف الكلام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخري في نهارها في نهارها في الأيام من, من الفجر إلى المغرب لأن بها يوم عرفة والعشر الأواخري من رمضان أفضل في ليالها لأن بها ليلة القدر صح الكلام؟ آه. لأن, بها ليلة؟ لأن بها ليلة القدر إذن هذه فاضلة في نهارها وهذه فاضلة في, في ليلها من جهة الليلة من جهة الليلة وإلا فالعشر الأواخر من رمضان يعد أفضل لأن بها صيام رمضان صحيح؟ والصيام رمضان فرض واجب والصيام العشر لواء المنزل حج هذه نافلة ولا شك أن الواجب أن الواجب أفضل صح الكلام فهذا هو بيان مسألة التفضيل فقيل يا رسول الله ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إ ررج خرج يخاطر بنفسه ومالي فلم يرجع فلم يرجع ب شيء. هذا كما يقول شيء الإسلام ابنتيمية أن هناك أزمن وبقاع أحب إلى الله من بقاع من أماكن. وأزمان أحب إلى الله من أزمان. وأشخاص أحب إلى الله من أشخاص. وأعمال أحب إلى الله من أعمال لذلك لما تفهم هذه المسألة إن في شيء محبوب وفي شيء أحب الأصل إنك تمضي على قاعدة الأهم فالمهم الأهم, ف... الأهم المهم. إذن هناك أماكن يحبها الله كمثل مكة واضح حتى عقد خلاف قديم أيهما أفضل مكة أم المدينة أفهم؟ وليس هذا وقته الآن أبو محمد بن حازم يقول مكة وعقد لها باب طويل جدا في آخر المحلة الإمام مالك يقول لا بل هي المدينة شيخ الإسلامية المتايمية على الطريقة رحمة فصل لا قال على الاطلاق ولا هذا على الإطلاق وبدأ بأتكلم إيه الأفضل من جهة مكة وإيه الأفضل من جهة من جهة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم؟ فهناك بقاع أحب إلى الله أعمال أحب إلى الله إذا الأصل أنه إذا تعارض عندك عملان فالأصل أن تنظر أيهما أحب إلى الله فتبادر فتبادر فيه إذا تعارض عندك عملان فالأصل أن تنظر أيهما أحب إلى الله فتبادر فتبادر إليه كما يقول ابن القيم رحمه الله وأفضل الأعمال ما كان في وقتها ما كان في يعني مثلا عندي وقت الآن بعد الفجر أذكار الصباح أقرأ قرآن أم أقول الأذكار ده وقتها مع أن قراءة القرآن عمل محبوب إلى الله لكن هذا إيه هذا وقتها سيضيع هذا العمل بهذا الوقت أما القرآن فلك أن تقرأه في أي ما وقت يعني حتى الأعمال فيها إيه فيها كده يعني نظر وفيها أصول وفيها فهم وفيها ضوابط فهوم الكلام انت مثلا عندي الآن ورد قرآن لكن عقد مجلس عقد مجلس علم ايهما افضل مجلس العلم اذا انت تنظر هنا لإيه؟ الى الاعمال الاهم الى الاعمال الاهم واضح خلصت كراءة مثلا انتهيت من حفص وحفظت القرآن والحمد لله ابدا هنا في طلب في طلب العلم في طلب العلم. فلو تعارض حفظ القران مع طلب العلم فطلب العلم فياتي بعض الجهله ممن يضحك عليهم ابليس فينتهي من الحفظ يقول انت خلصت حفظ خش يلا في ورش خلصت ورش اه يلا خش في نافع و... يفضل يمشي على كده واضح داهمته أقل شبه من أصغر مبتدع وضح يقع فيها ولا يعرف كيف يعبد ولا يعرف من يعبد لا يعرف كيف ولا يعرف من مفهوم الكلام فهذا جهل نسأل الله السلامة والعافية إذن هذه الأيام بها الأعمال أفضل من غيرها الأعمال أفضل من من غيرها لذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث هنيده أن النبي صلى الله عليه كان يصوم هذه كان يصوم هذه الايام عليه الصلاة والسلام وكذا من حديث ام سلمة واما حديث عائشه كما في صحيح مسلم قالت ما صام النبي عليه الصلاه والسلام العشر قط فهل هناك تعارض بينهم الجواب لا عندي حديث أن النبي صام التسعة وعندي حديث بأن عائشة قالت ما صام النبي صلى الله عليه العشر قط فإذا ثبت هذا وثبت هذا أصل أهل البدع ضرب النصوص بعضها ببعض ضرب النصوص بعضها, بعضها ببعض فإذا قلت النبي صام فيقول طيب ما حديث عائشة فتلقف هذه القاعدة الجهلة ممن لا يفهمها في مسألة الترجيح أو مسألة الجمع أو إعمال الأدلة وهذا من العلم الذي رفع هذا من العلم الذي رفع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أول ما يرفع الفرائض أي علم الإرث وعلم الفرائض علم الأصول مما رفع مما رفع وانتهى ناس الله سلامه العافية بقي منه في هذه الأزمنة بقايا فتجد من يعارض طيب حديث عائشة طيب حديث هنيدة تم وصام هنا طيب عائشة بتقول ما صام فيحدث هنا التناوش والأصل أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما النصوص تأتلف الأصل أن النصوص الصحيحة تأتلف ولا تختلف هذا هو الأصل كان ابن خزيمة رحمة الله عليه شيخ ابن حبان صاحب صحيح كان يقف في المجلس يوم الجمعة ويقول من كان عنده نصان متعارضان صحيحان فليأتني وأنا أحل له يقول كان يوقف يوم الجمعة كل جمعة يوقف يوم الكلمة دين يقول أي واحد عنده نصين متعارضين يجيلي ده كان ابن خزين أفهم الكلام كده فالأصل أن المصوص الصحيحة مؤتلفة وغير وغير مختلفة ده الأصل لذلك كان شيخ الإسلام يسميه تلامذته ملك الجمعة ملك الجمعة فالأصل هو إعمال إعمال النصوص إلا إذا ظهر هنا الناصخ فيصار إليه وإلا فالأصل أن النصوص تأتلف ولا ولا تختلف ولا تختلف الأصل أن كلام الصحابة يأتلف ولا يختلف الأصل أن قول الصحابة إذا رأيته في الظاهر معارض للحديث إن استطعت الجمع فالأصل إن الصحابة لا يخالف مفهوم هذا الكلام؟ وهذه المسألة تحتاج إلى فهم لمسألة الأسانيد مسألة النصوص والبيان والمجمل والمفسر والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد كل هذه الأمور تحتاج إلى فهم كي يعرف المر هذه القاعدة بأن النصوص تأتلف ولا, ولا تختلف وعقد لها ابن حزم أفضل باب يعني قيل بأن أفضل باب من تكلم فيه الشوكاني في هذه المسألة في إنشاد الفعول أفضل من تكلم في هذا عقد لا في كتاب الأصول أبو محمد بن حازم أفضل من تكلم بها بالأمثلة متناسرة في كتبه شيخ الإسلام ابن تايمي رحمة الله عليه. مفهوم هذا عمل الأفزاز من أهل العلم في علم الأصول ممن فهموا هذا الفن فالأصل عندك أن النصوص الصحيحة تأتلف ولا ولا تختلف ده الأصل عنده إلا إذا ظهرت القرائن القوية التي تلوح بخلاف ذلك أفهم الكلام كذا يبقى هنا عائشة لما قالت ما صام النبي الصلاة العشر قط فممكن ترجح ممكن ترجح ما معنى الترجيح إعمال ها إعمال بعض الأدلة إعمال بعض الأدلة وإهمال البعض الآخر إنك بتعمل شيء وتهمي للآخر فهنقول مثلا عائشة رضي الله عنها ما رأت النبي عليه الصلاة وحديث أمه سلامة وحديث هنيدة ثبت عن النبي عليه الصلاة ومن علم حج على على لم يعلم مفهوم؟ خلاص أنت كده عملت إيه؟ رجحت حديث هنيدة في سنة أبي دول رجحته على كلام عائشة لكن الأصل, الأصل أن عائشة لا تنفي لأن هذا الصيام وهذه زوجته صحيح كلام هذه زوجته يعني ألصق الناس بي ألصق الناس بي فهي أعلم الناس به يبقى هنا يؤتى الأصل ألا وهو الإعمال أن قول في حديث هنيدة وحديث أم سلمة صحيح أن النبي صامت 9 وكلام عائشة صحيح لأنه ما صام العشر صح الكلام كده؟ لأنه ما صام العشر بدليل إن التاسع هو عرفة التاسع هو, هو عرفة والنبي عليه الصلاة والسلام حث على, حث على صيامه فمن قال واحتج بحديث عائشة بأن النبي ما صام العشر يقال طيب خلاص لا نصوم عرفه فاذا انكرت الصيام التسع هنا فتنكر صوم عرفه لحديث عائشه اه صحيح واحد لي اه صحيح, صحيح يبقى الاصل هنا ايه ان النصوص تئتلف خد بالك من الكلام ده مهم جدا النصوص تئتلف ولا لما لان كل من عند الله ده الاصل هذا هو الإيه؟ هذا هو الأصل أن النصوص مؤتلفة وغير مختلفة قال الإمام البخاري رحمه الله باب التكبير أيام منا وإذا غدا إلى, وإذا غدا إلى عرفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام السؤال هنا متى يوقف المحرم معتمر أو حاج متى يوقف التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لشريك لك لبيك وإلى آخر متى يوقفها حدث فيها كلام كثير الصحيح عند العمرة في الاعتمار يوقف التلبية إذا بدأ في الطواف كما في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله ابن عباس إذا بدأ فيه وليس كما قيل أنه إذا رأى البيت وعند الحج عند بداية رمي الجمارات كما في صحيح الإمام البخير ومسلم من حديث الفضل لأن الفضل كان ركب وراء النبي عصلاه على الجمج كان ركب وراء فهو اللي, إيه اللي سامع النبي عصلاه قال وحينما بدأ في رمي الجمارات أوقف التلبية إذن هنا التلبية تقف التلبية تقف هنا لكن مسألة التكبير قال عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن التلبية قال كيف كنتم تصنعون مع النبي عليه الصلاة والسلام قال كنا قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر, فلا ينكر عليه يعني كان منهم من يلبي كان منهم من يكبر لأن التلبية الصحيح فيها أنها واجبة والواجب إنما يسخط بي بمرة واحدة وما زاد عليه فهو, فهو, نافلة, فهو نافلة لذلك كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك عبد الله بن عمر قال كما في صحيح مسلم كنت أكون لبيك اللهم لبيك لبيك وصعبيك والخير بيديك ويسمعني النبي عليه الصلاه والسلام ولا ينكر علي يبقى هذا اسمه ايه؟ اقرار منه عليه الصلاه والسلام قال باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر اذا علمنا هنا مسألة التكبير بمنا وغيرها وهنا مسألة التكبير ايضا على الاطلاق ايضا على الإطلاق المسألة التي يحدث فيها إشكالات كثيرة جداً وما ينبغي مثل هذا حديث أم معطية في صيح الإمام البخاري قالت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج أصحاب العواتق البنات البكر يعني وأصحاب الخضور أي البنت التي تكون في خدريها اللي هي البنت البكر وامر الحيض ان يذهبنا الى المصلى ويعتزل الحيض الصلاه يشهدنا الذكر والخير قالت وكنا نكبر بتكبير الناس كنا نكبر بتكبير الناس الباء هنا اما باء المصاحبه وإما باء السببيه واضح الكلام اما باء المصاحبة؟ إما باء؟ يعني باء المصاحبه بمعنى الصوت واحد باء المصاحبه وإما باء السببية أي كبروا فعلى إسر تكبيرهم كنا نكبر معنى ذلك إن إيه لم يكن مصاحبة مفهوم الكلام طيب ما هي هل هي باء السببية أم هي باء المصاحبة الشيخ ابن عثمين رحمة الله عليه في شرح على صحيح البخاري وكتير جدا من أئمة العلم يقولون لا يعرف كلام للشيخ ابن عثمين هذا هو كلام الشيخ ابن عثمين سأذكر لك كلام لابن عسامين في البخاري وكلامه في صحيح مسلم الشيخ بن لما جاء عند الحديث ده اللي هي رواية الإمام البخاري قال فمن احتج وقال بأنه لا يصح استحاب التكبير فكل يكبر لنفسه فقال بأن الباء للسببية, للسببية ومن قال بأن التكبير إنما يكون بصوت بصوت واحد يعني إنما قال بأن الباء هنا بأن الباء هنا للمصاحبة إذن حدث عندي أنا أن الحرف ده لفظ إيه لفظ مشترك, مشترك. خلاص كده طيب يبقى الألفاظ المشتركة هنا تظل عليه على ما هي عليه حتى يأتي ما يبين المجمل ما هو يأمة كانوا ذلك يأمة كانوا مصاحبة يأمة كانوا سببية يبقى أنا عندي هنا لفظ اسمه لفظ إيه مجمل صحي كده كلام لفظ مجمل لا يعلم مراده لا يعلم مراد ام عطيه من ذات الكلام من ذات الحرف ده لذلك علماء الأصول القدامه لما كانوا بيصنفوا في كتب الأصول كانوا بيبداوا بالحروف بيبداوا بيه يقول لك الحرف ده يفيد ايه مش بيتكلم لك الحرف لا ما بيتكلم لك الباء ده عايز ايه اللام دي عايزه ايه وايه وايه وايه وايه, وإيه الحرف ده محتاج إيه وإيه وإيه الألف والآن ده محتاجة واحد واثنين وثلاثة واربعة مفهوم؟ زي الزركاشي كده وابن حازمه وغيره من أهل العلم يبقى أنا الحرف ده اسمه حرف إيه؟ مجمل خلاص كده الكلام؟ يعني إيه مجمل؟ الجواب؟ يعني أيوة لا يعرف مراد الحكم من ذاته خلاص كده الكلام؟ لا يعرف مراده من ذاته خلاص يبقى من قال مثلا بالسببيه بان الباء هنا للسببيه فكبر نفسه ولم يكبر مع أحد هو جالس مثلا وليكن مثلا والناس تكبر في مثلا يوم شوال عيد الذي يكون في اول يوم شوال عيد الفطر فالناس تكبر مثلا وهو جالس ايه يكبر مع نفسه لا يوافقهم اذا قال ب بقى الايه السببيه ورجل مثلا يكبر معهم بصوتهم. يبقى قال هنا بقى المصاحبة خلاص كذا لكن في صيح مسلم لما تأتي أم عطية وتقول فكنا نكبر مع الناس يبقى هنا مع دي ها مع الناس مجروره اسم مجرور صح لا مع يعني للمصاحبة يبقى مع دي حرف اسمه حرف بيان اسمه حرف بيان أي بيّن لي مجمل الباء يبقى بالاتفاق الأصوليين وباتفاق أهل السنة أن يحمل المجمل على, على المبين طب سؤال طب ليه من قلش أنه هنا معه وهنا باء للسبابية يعني ليه من قلش أنه باء البخاري للسبابية وإن باء وإن كلمة حرف مع في مسلم للمصاحبة فده يقول مثلا بالسببية يكبر مع نفسه وهذا مثلا يكبر مع الناس الجواب كول يا شيخ سيدي ما بقولش كده خد بالك أنا خلاص احنا خلاص بينا بإن الباء تحتمل ده لكن أنا بعرض إشكالي بعرض اشكال انه لو قيل بان الباء في البخاري للسببيه فانا مش هكبر معهم وان مع في مسلم للمصاحبه خلاص وفلان هيكبر معهم انا بعرض اشكال هتيجي من عند خالد آه. شفت بقى شفت بقى اهو شيخان وقعد كده ومسند ضهره وحاطط ايده كده فاهمني بيقول لك اتحد المخر شفت الكلام ها ناس اصوليه يا عم المخرجين المخرجين ايه يعني سلكتين <تصفيق> اللي هو متن الحديث متن الحديث خلاص كده متن الحديث ده ادي في متن بتكبير الناس وادي متن مع الناس المخرجين دول اللي هو المتن ده خرج من ايه من صحر واحد فانا سمعت واحد بيقول من بوط واحد من موطن واحد من موطن واحد اللي هو ايه اللي هي معطية صحي كده كلام يبقى اذا اتحدى المخرج واختلفت الروايات بالاجماع يحمى المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المبايد الإمام أحمد دي طريقة دي طريقة يعني شوف مثلا كده من مات عليه صوم صام عنه وليه خلاص كده الكلام فييجي الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وييجي وقولك فالصحيح هو كلامه الإمام أحمد لأنه ثبت عن عائشة قالت وراح تذكر بقدر الحديث من مات وعليه صوم نذرأ صام عنه وليه صوم عنه ولي يبقى هنا زاد كلمة إيه؟ نذرة خلاص كده كلام يبقى المخرجين من كلام مين من كلام عائشة يبقى يحمل هنا العام على يحمل هنا العام على الخاص وما ينفعش تقول ان النزل ده فرد من افراد العموم صحي الكلام حتى استنباطا ما ينفعش لان من مات وعليه صوم رجل مثلا كان مريض جدا. مريض جدا. وفطر كم يوم. وبعد خمس تيام مات. هل يخاطب بما مضى? حتى الذي يقول. بانه عليه. ل... ل... الذي يقول بانه ليس الامر في النذر يقول لك ليس عليه شيء. يقول لك ليس عليه شيء. لانه لم يخاطب بذلك. غير مكلف بذلك. وما على المحسنين من? وما على المحسنين من سبيل. مفهوم دي إن شاء الله بإذن الله عمل لها إن شاء الله دورة مستقلة إن إمتى يقال اتحدى المخرج واختلافت الروايات وإمتى نقول إن ده فرد من أفراد العموم وضح الكلام كده يبقى لما يجي مع الناس يبقى خلاص يبقى هذا بوين أنهم كانوا معه أنهم كانوا مع الناس إن هذا التكبير كان مع الناس زيلك الشيخ من عصيمين الله عليه لما ذكر هذه الرواية قال هذه حجة قوية لمن يقول بأن التكبير يكون مع الناس سكت ووضح الكلام كده يبقى هنا هذه الرواية تبين أن التكبير يكون معه يكون مع الناس وهذا ظاهر فعل عبد الله بن عمر وظاهر فعل عبد الله بن عباس قال باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر ما الفرج بين النحر والذبح النحر يكون زبحا من آخر الرقبة لذلك لا يكون إلا للجمل صح الكلام كده؟ لأن الجمل رأبس طويلة فالنحر إنما يكون من إيه؟ من آخر ها؟ من آخر الرقبة عند الجمل من عند الإبل خلاص؟ أفضل الجماعة المتخصصة في الدبح يقول لك أفضل مكان المنطقة دي لأنها يتصف في الجمل فأسرع وقت فأسرع بخلاف الزبح إنما يكون في بهمة الأنعام يكون في بهمة الأنعام واضح بقطع, الإيه؟ بقطع الوجنتين اللي هو العرقين اللي في الجانب دول واضح كلام كده لكن إذا صح الزبح بأي طريقة كانت فما أنهر الدم واذكر اسم الله فاسمه وكل يعني لو جي من وراء الجمل ورح شايل دماغه صحة الثبيحة ها انهر الدم لو جي مش عارف من وراء الجموس كده ورحت طير دماغها ماذا بحش مش عارف يسبح ينفع الجواب الجواب نعم المصانع مثلا اللي ايه بتاعت الفراخ دي بتباح لها مثلا بتاع خمس عشر تلاف مش هيجيب واحد يدع يدبح مفهوم فبيبقى ايه في مكان اطع بيبقى اطع رئاب هل ده صح الجواب ايوه نعم ما انهر الدم مفهوم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يزبح بالمصلى بالمصلى يبقى هذا قيد بيان بأن الزبح هنا كان في كان في المصلى قيد بيان ليؤخذ منه مفهوم لأنك لو أخذت منه مفهوم إذن لا يصح الزبح في غير المصلى ولا أنت مش معايا يبقى بالمصلى هذا اسمه إيه؟ قيد بيان قيد بيان قال باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق خالف الطريق أي ذهب من طريق ورجع من ورجع من طريق آخر حب بعض أهل العلم يلتمس العلة في ذلك والحكمة في ذلك أفضل العلة التي استنبطت بأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من ذلك أن يري المشركين من اليهود وغيرهم واضح قوة المسلمين وكثرة المسلمين لأن هذا يغيظ المشركين صحيح الكلام وإغاظة المشركين عمل يكتب لك عمل صالح يعني لو أنت مثلاً كانت بهذه النية ان أنت روحت من مكان ورجعت من مكان بهذه النية واضح إنما إغاظتك للمشركين لك بها, لك بها أجر كما قال تعالى في آخر التوبة ها ولا يطؤون موطئا يغيظ القفار ولا ينالون من عدوه النيلا إلا كتب لهم به عمل صالح يكتب لك به عمل صالح إغاظة المشركين يكتب لك به عمل صالح إغاظة أهل البدع يكتب لك به عمل صالح وإغاظتهم بطاعتك لله واتباعت لسنة النبي عليه الصلاة والسلام واضح الكلام قال حديث عائشة رضي الله عنها في أمر الحبشة تقدم وزاد في هذه رواية فزجرهم عمر أي حينما كانوا يتمرنون بأمر أي أناس من الحبشة يتمرن بالرمي فزجرهم عمر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعهم يا عمر أمنا بني أرفد يعني خلاص متخفوش لأنهم حينما زجرهم عمر فتركوا ما في أيديهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أمنا خلاص أكملوا ما أنتم فيه قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الوتر نكون بذلك انتهينا من كتاب من كتاب العيدين الوتر هو الفرد لغة والوتر هنا المقصود التعبد لله عز وجل بوتر من صلاة من ركعة فما فوقها ركعة ثلاث خمس سبع إلى آخره واضح فالوتر هو اين؟ هو الفرد الفرد من الشيء واحد ثلاث خمس إلى آخره ما حكم الوتر صلاة الوتر اختلف فيها على عبدة أقوال العجب أن أبي حنيفة ذهب إلى أن الوتر واجب إلى أن الوتر, إلى أن الوتر إلى أن الوتر واجب وهذا غير صحيح ليس بواجب كان واجبا في أول الإسلام على الصحابة عاما كاملا كما في حديث عائشة ثم نسخ ذلك وهذا دليل على أنه ليس بواجه وأن النسخ وأن الوجوب هنا نسخ اثنين قال وهو حديث طلحة بن عبيد الله كما في الصيحين حينما جاءه عربي قال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا إذن الوتر من؟ الوتر من التطوع ومن حديث عبالة بن الصامد أن أبو محيرز سمع رجلا من الشام وهذا الحديث رواه الخمسة الخمسة مين مين لخمسة شيخ ربي السنن ومين والإمام أحمد أبو محيرز من الشام سمع رجلا يدعى محمد يقول الوتر واجب يقول الوتر واجب قال فرحت إلى عبادة ابن الصامد رحت إلى عبادة ابن الصامد إذن سمع شيء رحل مين رحل الصحابي رحل الصحابي مرحش لأي حد لأنه ألصق بالسنة قال إن أبا محمد يقول الوتر واجب قال عبادة كذب أبا محمد كذب كذب أبا محمد إذن هذا أيضا نص على أن الوتر ليس على أن الوتر ليس بواجب شيخ الإسلام بن ثامية يقول بأن الوتر إنما يجب على حفظة القرآن دون غيره ويجب على حفظة القرآن دون دون غيره لقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن صح كده؟ أوتروا يا أهل, يا أهل الكرآن لكن أوتروا هنا ليوخذ منها الأمر الواجب لأن القرائن الماضية أولا تصرف هذا من الوجوب ولكن الوتر سنة مؤكدة, سنة سنة مؤكدة وهذا هو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء ولا يعلم من للصحابة مخالف في هذه المسألة من كلام عبادة على أن الوتر ليس بواجب وإنما هو سنة المؤكدة كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر لا يدع الوتر وركعتي الفجر مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان لا يسبح كما في حديث عامر بن ربيع وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين كان النبي إذا سافر لا يسبح يعني لا يصل النافلة لا يصل النافلة حتى عبد الله بن عمر في الصحيحين أيضا موقوف عليه وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة أيضا أنه رأى أناسا يسبحون أي يصلون النافلة صنف الظهر القبلية والبعضية فقال ما يفعل هؤلاء فقال يسبحون أي يصلون النافلة فقال لو كنت مسبحا لأتممت يعني هو الشريعة في القصر قصرة الصلاة في السفر قصرة الصلاة اللي هي الفريضة في السفر يعني يأمرك بقصرة الصلاة في وتصلي النوافل واضح كلام يعني هو يأمرك بقصر الصلاة من ربعية إلى ثنائية وتصلي النوافل مفهوم فكان النبي لا يصلي النافلة في سفر لا يسبح في سفر إلا الوتر وركعتين الفجر ده دليل على أن الوتر وركعتين الفجر سنة سنة مؤكدة حتى لدرجة النئ بعض المالكية أوجبوا الوطر والفجر ركعتين الفجر أوجبوها لكذا ممكن إيه تلاقي في, أصول في كتب أصول المالكية كلمة سنة واجبة سنة واجب. واجبة يعني إيه سنة واجبة الكلمة دي مش هتلاقيها إلا عند المالكية خلاص بعض كتب الأصول بتنقل الكلمة دي لكن للأسف لما باجي أقرأ كلامه ما يفهم أصل أصل المالكية المالكية لما بيقولوا سنة واجبة هي سنة مؤكدة ويأسم تاركها لذلك قالوا واجبة انت معي معي كده معي وصلت الغياد في لا ايه بقى ايه بقى لسنة واجبة عند مين? ايوة كده كويس. صحي. صحي معنا. فهمت يعني ايه? في ده مصطلح عندهم يعني. ده للعلم يعني. مصطلح عندهم. خلاص? لكن الصحيح بان الوتر هنا سنين? مؤكدة. اي لا تدعها. ولو لركعة واحدة. يعني انت خلاص اخر حاجة عندك مش قادر. اي ركعة خلاص. هذا ثابت, آه ده ثابت عن الصحابة هذا ثابت عن, عن جمهور من الصحابة راجع وصلنا في النبي شيبة هذا واحد اثنين راجع الاوسط لابن المنزر ثلاثة راجع المحلل ابن حزم كتاب الوتر كتاب كتاب الوتر لابن ابن حزم في المحلة العباس ابن عبد المطالب عم النبي على السلام واضح هذا العباس ابن عبد المطالب خالي النبي عليه السلام عبد الله ابن عمر أبي هريرة عبد الله ابن عباس كانوا أحيانا يصلون ركع بعد العشاء هو مش ضامن خلاص بقى يعني إيه أنت خلاص بعد العشاء أصلي ركع صليت العشاء صليت السنة فأصلي إيه ركعت الوتر روحت نشط قمت بالليل تصلي لكن لا توتر لا وترانا في ليلة كما عند الإمام أحمد بسنة صحية صح الكلام كده يبقى هذا ثابت عن الصحابة يبقى تدرك الوتر لأنه سنة سنة المؤكدة خلاص أنا صليت العشاء صليت السنة خلاص أصلي لإيه أصلي ولو الرقعة واحدة نشط إلى ثلاث ثلاث رقعات حديث عبد الله بن عباس حديث عبد الله بن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام أوطر بثلاثة أوتر في آخر أيام النبي عليه السلام أوتر بثلاسة وأوتر بخمس وأوتر بسبعة مفهوم الكلام؟ وهذا رد على من يذهب أحد عشرة ركعة لأن النبي عليه السلام أوتر بثلاسة وأوتر بخمسة وأوتر بسبعة فهل كل هذا واجب برده مفهوم؟ إذن هنا إن استطعت أن توتر ولو بركعة واحدة فإيه؟ ففعل نشطت بعد ذلك فقم وإيه؟ فقم وصلي ولكن لا توتر؟ مرة ثانية عند أبي داود النسائي من حديث طلق بن علي طلق بن علي صحابه وابنه اسمه قيس ابن طلق بن علي قال زارنا أبي قيس ابنه يقول له زارنا أبي في بيوتنا فاجتمع حوله أصحابنا وكنا في رمضان فقام بنا الليل يعني صلى معهم قيام الليل قيام الليل قال ثم انتقل إلى مسجد قومه فصلى بهم إماما وده رد على من يمنع التعقيم حديثة هو نص نصة هو أفهم ف فكثير من الناس يقول لك شيخ لالباني قال بأنها ايه بأنها بدعة صح الكلام لا ده انا هقول لك حاجة هقول لك ده اصلا كلام سوفيان الثوري ايه رأيك راجع ما ترجعش ورايا ابن راجع بالحمبالي في شرح على المخارج سمى فتح البارد سوفيان الثوري قالها هي بدعة الكلام قال هي بيدعة. لكن سفياني الثوري محجوج بمثل هذا بمثل هذا الكلام. حديث طالق ابن علي. ومحجوج بحديث انس. لما سئل الامام احمد عن التعقيب وناس يصلون. ثم يرجعون الى بيوتهم ثم يعودون. الى محمد كان بيقوله. قال عندنا حديث انس. انس. يسال هذا السؤال اناس يصلون ثم يرجعون ثم يقومون ويرجعون الى الصلاه قال ما ارادوا الا الخير ولا يعلم لانس مخالف من الصحابه وادي تلق ابن علي بيصلي ولم يعلم له برضه مخالف مفهوم الكلام كده وكان هذا في زمن كبار التابعين وفي زمن فيه صحابة لأن كبار التابعين بيدركوا بعض الصحابة ولم ينكر على طلق ابن علي طلق ابن علي دخل فصلى قال قيس فدخل فصلى بهم اماما فلما كان الوتر ادخل احدهم وقال اوتر بهم فاني سمعت رسول الله يقول لا وتران فيه هنا مسألة هل يجوز تعدد الائمة اهو صحي الكلام جدا؟ لكن هنا ما أوطر مرة ثانية ثلاثة هل يجوز الصلاة بعد الوطر؟ لا شفت؟ هو في أثر واحدة أحكامكم يام الليل أحكام الوطر كلها هي. استنبت انت بس شوف هنا طالق ابن علي يبقى الصلاة بعد الوطر خلاص كده؟ طيب كيف هذا وقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وطرة؟ ده ابن حزم لهو ابن حزم الظاهري لم يقل بالوجوب بها قال فإن هذا ليس على الوجوب وإنما هذا على أمر تأكيد الاستحباب أي الأحب أن يكون آخر صلاتك وطرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم قالت صلى النبي عليه الصلاة والسلام تسع ركعات وفي الثامنة جلس ثم قام فصلى التاسعة جالساً ثم سلم ثم صلى ركعتين بعد الوتر حديثة هو؟ صح الكلام كده؟ حديث أم سلمة عند الترمذي وعند الامام أحمد قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر وهذه فعلة طلق ابن علي عايزة هنا يا شيخ محمد ادي قول النبي وادي فعله اللي بينقله ازواجه وادي فعل طلق طلق ابن علي وادي انس رضي الله عنه مفهوم الكلام كده اذا مساله هنا الايه مساله الويتر على الراجح بانها سنه سنه مؤكده ذاك الله خير مش هسيبك برضه يبقى كتاب الايه الويتر الراجح انها سنه انها سنه مؤكده وليست وليست بواجبة ولكن عليك أن تكون حريص حريص عليها يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيل يا أهل القرآن هذا يكفي منه عليه الصلاة والسلام وأبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي كما في صيح مسلم وغيري ألا أوتر قبل أن, أن أوتر قبل أن أنام أن أوتر قبل أن قبل أن أنام أن أوتر قبل أن أنام مع أن جو في الليل أفضل صلاة، صح كنا؟ فما معنى هنا أن أوتر قبل أن أنام؟ ابن تيمية رحمة الله عليه لما جي في الوتر في الحديث ده قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب الصحابة على أحوالهم يخاطب الصحابة على وأحوال الصحابة لا تخرج عن أحوال الناس يعني مثلا إيه؟ المسألة دي في غاية الأهمية اللي هو الفهم في العلم يجي مثلا صحابي يسأل النبي عليه الصلاة UN يقول له أوصني يقول له تغضب صحيح كذا كلام؟ لا تغضب صحابي تاني يقول له أوصيني واضح النبي عليه الصلاة UN يقول له عليك بكثرة السجود ما قالوا لا تغضب وقال للتاني لا تغضب صحابي الثالث يقول له يا رسول الله أوصينا أوصينا قال أما إنه من يعيش منكم بعد فسيروا اختلافا كثيرا إلى آخرين يبقى هنا المسألة دي تهم الداعي, الداعي أن أنت في مكان المكان هذا تختار فيه ما يصلحهم يعني مثلا أنت مثلا في مكان ما فيهوش نصارى هتتكلم في النصارى ليه؟ وعقائد النصرانية، هتتكلم فيها ليه؟ عوام، دول محتاجين ايه؟ محتاجين اكتفاهم أمور دينهم، لكن ممكن مثلا في مكان تاني، المسلمون معهم نصارى، خلاص؟ يبقى هنا ايه؟ هنا الكلام يكون في موطنه، ممكن في مسجد تاني تتكلم في بيبيعوا ويشتروا ومش عارف ايه وسوق وتجارة بيخلي بالك من الجانب ده كويس مسائلة المال الحرام والبعد عن الصلاة بسبب العمل والانشغال بالدنيا اهتم بالجانب ده لان هو ده اللي ايه اللي ينفعهم رحت مثلا في بتخطب في الزمالك مفهوم الكلام وبتخطب مثلا في ايه في مسجد رجير الاعمال خلاص اتكلم عن الدار الاخره عشان ايه فوق شويه تكلم عن الدار الدار الاخره يذكرهم يبقى انت لازم ايه يكون عندك حكمه في تلمس الم... في تلمس الكلام لذلك النبي عليه كان يعظ كل... كل واحد منهم بايه بكلام صح كده اه يفهم هذه ف كل ما يقوله يشغز كل كل ما كان بيحسب كل مكان طب قبلها ايه حديث ابي هريره لسه ابو هريره انت وعمري اللي سافرته فوق معايا فاوصاني خليل ان اوتي قبل ان أنا. ابن تميم رحمه الله عليه فقال ايه كلمه جميله قوي قال فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي ابي هريره بالقيام في جوف الليل لأن النبي يعلم من أبي هريرة الاهتمام دائما بحفظ العلم والسنة منهم فالاهتمام بحفظ العلم والسنة قد يؤخره في الليل في حفظ العلم لأن أبو هريرة كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لما أنكروا عليه في صيح الإمام البخاري صيح مسلم بعض الناس قال أكثر أبو هريرة فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان اخواننا من المهاجرين واخواننا من الانصار كان يشغلهم الصفق بالاسواق واني كنت الزم النبي عليه الصلاه والسلام على شبع بطني يعني اكلت شبعت اروح ملازم النبي عليه الصلاه والسلام اي فتوى واحد جاي يسالوا عن حاجه احفظها أي واحد بيقول له حاجه احفظها وهو ماشي في الطريق حد بيسالوا مساله أنا وهو في المسجد معاه ما بيسيبوش الا والنبي فأبي هريرة كان فيلازم النبيع والسلام فحفظ العلم يجب أن النبيع والسلام دعا له بالحفظ كما عند الإمام النسائي دخل النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وجد ثلاثة فيهم أبي هريرة يدعون كل واحد يدعو وتين يأمنون عليه خلاص كدا فالنبيع missed جاء وقت أبي هريرة هو دخل يا نبيع مالسلام في وقت أبي هريرة وهذا توفيق من الله أفعال العباد مخلوق توفيق من الله أن يدخل نبيه في الوقت ده لأبي هريرة وكان وقت أبو هريرة قال ما تفعلون قالوا يا رسول الله ندعو قال على من من الله يدعو دلوقتي قال انا يا رسول الله ده مين أبو هريرة قال أدعو وأنا أؤمن يا سلام طب انت يعني النبي والسلام يقول لك ادعو وانا أأمن هتقول إيه إيه اللي هي في دماغة يعني إيه, إيه اللي هيجي في دماغك؟ أبو غريرة قال اللهم إني أسألك علماً لا أنسا خب بالك المفاجآت لما بتيجي في ذهنك هو ده أنت يعني ده اسمه من أثار اسم اللطيف ممكن مثلاً تيجي مفاجآة حدث, حدث شيء عندك جالك تليفون مش عارف إيه إيه أول حاجة في ذهنك أول حاجة في ذهنك ده لو كان هو ربك تقوم تصلي ركعتين تقوم تتوضأ تقوم تستغفر تقوم تدعو هو ده لطف من الله عز وجل بك لطف الله بك إيه اللي بيجي في أول ذهنك عند ضائقة أو عند مشكلة أو عند, أو عند اللي بيجي في ذهنك ده هو أنت قال له أدعو قال اللهم من يسألك علما لا أنسا لا أنسا قال يا أبا هريرة أبسط سيابك فأبو هريرة راح جاب حاجة كده زي ملائة ملائة كده فدع النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بأن يعلمه ثم قال يا أبا هريرة قال أكفت هذا يعني ضم على بعض فضمه أبو هريرة قال فما نسيت شيئا مما سمعت من رسول الله لذلك في صيحة البخارية في هتاب العلم قال إيه؟ لم يكن أحد أحفظ بحديث رسول الله من إلا, إلا من عبد الله بن عمر بالحفظ؟ لا فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب وأنا لا أكتب بالحفظ قال فكنا نقول أعلمنا أحفظنا أعلمنا أحفظنا وضح كده إبقى أبو هريرة وصية النبي عليه الصلاة له ليه لأن أبو بريرة كان يحفظ العلم فلعله يتأخر في الوقت فينام يقول مثلاً إيه طيب أقوم في جوف الليل فينام يتأخر لا يقوم إلا على الفجر يبقى راح منه راح منه الوتر فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتر قبل أن ينام لكن من كان ينام مبكراً فجوف الليل أفضل له يبقى الأحوال بتختلف ولا لا الأحوال بتختلف ممكن انت تعلم من نفسك انك مش هتقدر تقوم توتر قبل الفجر يبقى قبل ان تنام ابليس يجيلك يقولك خد بالك ده النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة في جو في الليل خلاص كده افضل الصلاة في جو في الليل اتنين وخد بالك في الحديث المتواتر ده ابليس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينزل في الثلث الاخير من اللي إلى السماء الدنيا يقول هل وهل وهل وهل إلى آخر الحديثة طيب أنت دلوقتي في الثلث الأخير؟ لأ فنام وقوم في الثلث الأخير واستعم بالله بقى أنت عارف في الثلث الأخير بالليه؟ تبقى أكيد ما فيش حاجة والقرآن لي لزة وتقى. هتنام لا ثلث أول ولا ثلث أوسط ولا ثلث أخير وإحمد ربنا لو قمت الفجر صح كلام؟ انت أدرب نفسك بل على نفسه بصيرة أنت أدر بنفسه تعلم أنه مش عرف أم بالليل يبقى قبل أن... قبل أن تنام لذلك عائشة رضي الله عنه قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر من أول الليل أو أوسطه أو آخره قال ابن القيم رحمه الله وهذا منه عليه الصلاة والسلام إنما هو ترويضاً للنفس ترويضاً اللي هو بيسميه ابن الجوزي رياضة النفس حديث عائشة عند الإمام مسلم وعند أحمد وبدعود قالت كان النبي يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ده ترويض للايه؟ للنفس فكان يصلي الوتر أوله أول الليل وأوسطه وآخره مفهوم؟ يبقى الأصل هنا الأصل أنك أعلم بنفسك المهم أن ما تعدش الليلة إلا وأنت توتر عايز تاخد بالأمن والأمان قبل أن تنام خلاص توتر لكن لا تترك الوتر لا تترك الوتر أبدا كما قال الإمام أحمد رحمه الله طالب حديث لا يوتر فهو طالب سوء طالب سوء فهذا في مقدمة أمر الوتر نقف هنا ونبدأ إن شاء الله عز وجل كتاب الوتر في المحاضرة المقبلة